رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد الدرس الماضي لمباحث الطلاق فعرفنا الطلاق وتكلمنا على أركانه وهي مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد. ثم تكلمنا على الرقم الأول وهو المطلق فقلنا يشترط لنفوذ طلاقه وقصد بدأنا أركانه فعرفنا في التكليف وهي وصيغة يشترط ثم وهو واستثنينا من ذلك السكران إ ذ ا كان متعديا بسكره ف إ ن ه رغم القول ب أ ن ه ليس مكلفا قال الفقهاء إ ن طلاقه يقع تشديدا عليه ثم تكلمنا على الركن الثاني وهو ا ل ص ي غ ة فقلنا إن ا ل صيغ ة الطلاق تنقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل الصيغ ا ل ص ر ي ح ة والقسم الثاني الكنايات وقلنا إ ن الصريح ة يقع الطلاق بها بلا ن ي ة ل إ ي ق ا ع ه ما دام تلفظ قاصدا للفظ ل عارفا بمعناه ف إ ن الطلاق يقع دون ن ي ة للايقاع و أ م ا ا ل ك ن ا ي ة ف إ ن الطلاق لا يقع بها إ ل ا إ ذ ا نوى مع التلفظ بها قصد إ ي ق ا ع الطلاق ثم ذكرنا عبارات الطلاق ا ل ص ر ي ح ة وهي الطلاق والفراق والتراح لورود ا ل ث ل ا ث ة في ا ل ق ر آ ن الكريم وما كان مشتقا منها ت ق و ل الرجل طلقتك أ و أ ن ت طالق أ و قال لها يا طالق في الاصح أ ح ل طالق هناك بعض الألفاظ التي اختلف في كونها بعض في ر ي ة كناية أو وسبب الاختلاف بها هو سيوع وذلك تقول الرجل بزوجته الاختلاف بها ابتعمالها الرجل وذلك عدم أ ن ت طلاق أ و أ ن ت الطلاق الطلاق مصدر والمصادر في ل غ ة العرب لا يخبر بها عن الذوات إ ل ا من أ ج ل ا ل م ب ا ل غ ة أ و ل م ص ل ح ة فالاخبار بالمصادر عن الذوات من قبيل التوسع في باب الخبر أ م ا ا ل ق ص في الخبر أن ل ا يكون مصدرا وبناء على ذلك إ ذ ا قال الرجل لزوجته أ ن ت طلاق أ و أ ن ت الطلاق أخبر عنها فاصح ل ا ا ب ن في فأطح هذه عندنا أ ن هذه ا ل ل ف ظ ة لا تكون ص ر ي ح ة أ ن ت طلاق أ و أ ن ت الطلاق و إ ن م ا هي ك ن ا ي ة وعللوا ذلك ب أ ن المصادر إ ن م ا تستعمل في ا ل أ ع ي ا ن توسعا والقول الثاني أ ن ه م ا صريحان فهو قول ضعيف فالمعتمد أ ن ه م ا كنايتان و أ م ا ت ر ج م ة أ ل ف ا ظ الطلاق هذا الذي ذكرنا من أ ح ك ا م ا ل ص ر ي ح و أ ن ه يقع بلا ن ي ة ل ل إ ي ق ا ع فيما إ ذ ا كان ب ل غ ة العرب ولكن هل الحكم كذلك فيما إ ذ ا تلفظ الرجل ب أ ل ف ا ظ الطلاق بغير ل غ ة العرب قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى و ت ر ج م ة الطلاق ب ا ل ع ج م ي ة صريح على المذهب أ ي أ ن ه إ ذ ا ترجم أ ل ف ا ظ ل ف ظ ة الطلاق إ ل ى ل غ ة ا ع ج م ي ة أ ي ا كانت هذه ا ل ل غ ة ف إ ن ه ا تكون ص ر ي ح ة قال ل ش ه ر ة استعمالها في معناها عند آ ل ي ة ش ه ر ة استعمال ا ل ع ر ب ي ة عند آ ل ي ة ف إ ذ ا ترجمت ك ل م ة الطلاق إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ا ع ج م ي ة ف إ ن ه ا تعتبر ص ر ي ح ة ف إ ذ ا ما أخبر اوقع ل ل ر ج ز ج ت ه أو أ و الرجل على زوجته ا ل ط ل ا ق ب أ ل ف ا ظ الطلاق المستعمله عندهم المشهوره بينهم ف إ ن الطلاق يكون صريحا ولا يحتاج إ ل ى ن ي ة هناك كلمات تحتمل معنيين تحتمل معنى الطلاق الشرعي وتحتمل معنى لغويا آ خ ر أ ل ا وهو ا ل إ ط ل ا ق من القيد واستعمالها فيه شائع وكثير حينما يقول الرجل لزوجته هي طالق ا ل آ ن ن في ي ب ئ ت ا ا ل ل إ ا ما ي ة م تستعمل هذه ا ل ك ل م ة في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب بل مما يكاد يكون مطردا الا في الطلاق الشرعي أ و ل ما يتبادر إ ل ى أ ذ ه ا ن ن ا أ ن ه يريد قطع ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة بينه وبينها هذا الذي يتبادر إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن وهكذا تكون الكلمات حينما تستعمل استعمالا حقيقيا فيما وضعت له ولكن هناك كلمات مع أ ن ه ا م ش ت ق ة من نفذ ا ل م ظ ر إ ل ا أ ن ه يتبادر إ ل ى الذهن حينما يسمعها ا ل إ ن س ا ن معنى آ خ ر مثل ك ل م ة أ ط ل ق ت ك أ و ك ل م ة أ ن ت م ط ل ق ة حينما أ س م ع أ ن ا رجلا يقول لزوجته أ ط ل ق ت ك ما يتبادر إ ل ى ذهننا الطلاق هذه ا ل ك ل م ة تحتمل مع لاين تحتمل أ ن يكون مريدا بها إ ي ق ا ع الطلاق الشرعي ويحتمل أ ن يكون مريدا بهذه ا ل ك ل م ة أ ن ه أ ط ل ق ه ا مما كان قد فرضه ع ل ي ه ا من أ م و ر ك ث ي ر ة من ح ف س في البيت أ و منع من الخروج أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر ف إ ذ ا قال لها أ ط ل ق ت ك أ و أ ن ت م ط ل ق ة هل تكون هذه ا ل ك ل م ة ص ر ي ح ة الاشتقاق واحد من مصدر واحد قال ولكن هذه ا ل ك ل م ة لم تشتهر في الطلاق مثل ك ل م ة هي طالق و إ ن م ا اشتهرت في معنى آ خ ر وهو الإطلاق من قيد ولذلك ا ا ق من حبل ل و قالوا وكل من اطلقتك وانت مطلق ك ن ا ي ة وعللوها ا ذ بعدم اشتهاره في معنى الطلاق فاذا قال هذه ا ل ع ب ا ر ة ونوى ا ق ا ع الطلاق وقع واما اذا قال هذه ا ل ع ب ا ر ة ولم ينوي ا ق ا ع الطلاق فان زوجته لا تطلق بينما ي ومثل ينوي لأنها لفظة صريعة في باب الطلاق ومثل هذا وعلى العكس منه لو اشتهرت ك ل م ة في معنى الطلاق وشاعت في أ ع ر ا ف الناس وانتشرت على أ ل س ن ت ه م قال ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تصير كالصريح كما المشتقة اللفظة أن من مصدر الطلاق حينما كانت م ش ت ه ر ة في غير الطلاق الشرعي صارت ك ن ا ي ة كذلك اللفظه التي اشتهرت في معنى الطلاق و إ ن لم تكن م ش ت ق ة من لفظ من الفاظه ف إ ن ه ا تصير ص ر ي ح ة قال لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أ و حلال الله علي حرام على الحكاية كالح... كالحلال كقوله ا ا ل ل ل ح ك الحلال أ و كقوله حلال الله علي حرام هذه ليست طلاقا ولا, فراقا ولا سراحا ليست م ش ت ق ة من واحد من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ل ا ث ة قال ولكنها اشتهرت في ا ل أ ع ر ا ف وذاعت على ا ل أ ل س ن بمعنى قطع ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة بمعنى الطلاق فصارت ح ق ي ق ة ع ر ف ي ة وبناء على ذلك قال فهي صريحه ة عند من ا ش ت ر عند ه من ع د من اشتهر عندهم ف إ ذ ا كان الناس في ب ل د ة تعارفوا فيها ع ل ى استعمال ك ل م ة الحلال عليه حرام أ و قال حلال الله عليه حرام ف إ ن هذه ا ل ك ل م ة تكون ص ر ي ح ة في الطلاق ويقع الطلاق نواه أ و لم ينويه مثلا عندنا في الشام أ ك ث ر ما يطلق الرجل زوجته بمثل هذا اللفظ ولكن ربما يوجد بلاد اخرى مواطن أ خ ر ى من العالم ا ل إ س ل ا م ي ما شاع فيها استعمال هذه اللفظه فلو قال إ ن س ا ن حلال الله عليه حرام وسمعه الناس و ف ه م منه أ ن ه يريد تحريم الشيء المحلله ولم يخطر ببالهم أ ن ه يريد طلاق زوجته ما يكون صريحا في هذه الحالة و إ ن م ا يكون ك ن ا ي ة وبناء على ذلك ما يقع إ ل ا ب ا ل ن ي ة هذا الشيء هو الذي صححه ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى تبعا ل ل م ر ا و ز ة من أ ص ح ا ب ن ا اما ا ل إ م ا م النووي رحمه الله فقد خالف ا ل إ م ا م الرافعي فقال إ ذ ا قال الرجل حلال الله عليه حرام أ والسبب ح حرام ل ل عليه ا و ا كان مشتهرا أعرافنا مشتهرا ما صلاقا صريحا ء يكن فإنه أم لم يكن مشتهرا فإنه ما يطير بل يبقى والسبب في ل ي ق ى ن الذي ي ا ا و س ب ب في ل السبب ك ذ جعل الامام النووي يخالف ا ل إ م ا م الرافعيه في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى س ب ع ا ل أ ص ح ا ب ن ا العراقيين قال إ ن أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة فقط ف ي ما وردت في ا ل ق ر آ ن الكريم وهي ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ل ا ث ة الطلاق والفراق والسراح كما بينا هذا في الدرس الماضي و أ م ا ما استعمل مما لم يرد في ا ل ق ر آ ن الكريم على أ ل ف ي ن ه الناس ولو شاع فيهم وذاع وانتشر واشتهر لا مانع من هذا ولكنه يصير ك ن ا ي ة ايش الفرق ما بين قوله حلال الله عليه حرام وبين قوله لزوجته حبلك على غ ا ر ب ك او لا ترجعي الي او الزمي بيت اهلك يقول لا م ذ ا لا يقول فرق بين هذه وهذه تشيع وتشتهر وتنتشر وهذه تشيع وتشتهر وتنتشر فكما أ ن ن ا لم نستعمل تلك ا ل ك ل م ة مهما شاعت وذاعت لم نستعملها ص ر ي ح ة كذلك هذه الكلمه ة لا ل ن س ت ع م ا صريحة أو لا نعتبرها ص ر ي ح ة و إ ن م ا نعتبرها كنايه قال لأن الصريح إنما يخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الله عليه ح ر ا م أو ا ل ح ل ا ل عليه حرام ليس هذا من هذا القبيل و أ م ا عند القوم الذين لم تشتهر عندهم هذه ا ل ك ل م ة فباتفاق ا ل إ م ا م النووي والرافعي إ م م ا ا ل هي كنايه ة الخلاف إذا الإمام النووي والإمام الرافعي, هي كناية. إذن بين الإمام النووي والإمام الرافعي في القوم الذين في بين ش ت ر الرافعي يعتبر الحقيقة العرفية ت عندهم هذه مثل فالإمام الألفاظ الحقيقة بمن ثابت ا ل ح ق ي ق ة ان يكون ه ذ ه ا ل ل م س أ ة ف ي ع ت ب ر ه ا م ن قبيل ا ل ص ر ي ح و ا ل إ م ا م ا ل ن ويكون و لا ي ه ذ ا و إ ن م ا ا ل ص ر ي ح م ا و ر د في ا ل ق ر آ ن الكريم فقط فهذه من ا ل م س ا ا ئ ل ل ت ي خ ا ك ف ن ه ا الإمام ا ل ن و و ي ا ل إ م امر ا ل اخر في ا ل م ح ر ر فمن ك ا ن منكم يجب م مسائل الخلاف ما ع الخلاف ي ن ان ل ل إ م م ا ا و و ي و ا ل إ م ا م ا ل ر ا ع ي في ل ض إ ل ي ه ا هذه ا ل م س أ ل ل ة ك ا م راتعي ولو لفظ ل ل ل اشتهر ا ط قال ك ح ل الامام أو ح ل ل الله علي ا ح ر فصريح في ل قال ل أ ص ح ا إ النووي م ا قلت ا أن ل أ ص ح أ ن ه ك ن ا ي ة والله أ ع ل م قال ا ل إ م ا م ا ل ش ر ب ي ن ي وعليه ا ل أ ك ث ر و ن أ ي أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا من العراقيين وغيرهم هذا بها بالنسبة لألفاظ الطلاق الصريحة وما يتعلق بها وأما بالنسبة للكناية يتعلق ف أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة ك ث ي ر ة ل أ ن المجاز لا ضابط له وما أ ك ث ر ما يستعمل ا ل إ ن س ا ن الكلام الحقيقي في المجاز إ ن معظم استعمال الناس من قبيل المجاز وليس من قبيل ا ل ح ق ي ق ة ولذلك عبارات ا ل ك ن ا ي ة في الطلاق ك ث ي ر ة جدا سنذكر بعض هذه العبارات التي اتفق العلماء عليها وبعد ذلك نذكر ضابط الكنايه في أ ل ف ا ظ الطلاق قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وكنايته أ ي الطلاق أ ن ت خ ل ي ة أ ن يقول لزوجته هي خ ا ل ي ة مني أ و أ ن ت ب ر ي ة أ و ب ر ي ئ ة أ ي م ن ف ص ل ة عنه أ و أ ن ت ب ت ة أ ي م ق ط و ع ة ا ل و ص ل ة وطبعا كل هذا يحتاج معه إ ل ى ا ل ن ي ة هذه يجب أ ن تبقى في أ ذ ه ا ن ك م كل ك ن ا ي ة لا بد لها من ا ل ن ي ة بدون ا ل ن ي ة ما يقع الطلاق قال ومنه من المجاز قوله لها انت ب ت ل ة أ ي م ت ر و ك ة النكاح ومنه النهي عن التبتل أ ي عن عدم الزكاح والزواج ومنه قوله لها انت بائن من البين وهو الفراق و ل لها、اعتذي. لأن ه اعتذي الردة غالبا ما تكون عن طلاق أ و قال لها اتبرئي س رحمتي أ ي تدخل في العده ل س ت ب ر ئ رحمها و إ ن م ا يكون هذا بالطلاق ويستوي في هذا المدخول بها وغير المدخول بها يعني يسترط في يعني يكون يكني أن تكون مدخولا بها يقولها رحمتي من الكناية يكني بهذا عن لا مدخولا الطلاق هذا بها بهذا فاذا قال هذه ا ل ك ل م ة ولو لم تكن ا ل م ر أ ة مدخولا بها ف إ ن الطلاق يقع إ ذ ا ن و ى أ و قال الحق ب أ ه ل ك أ و قال لا حبلك على غاربك كالبعير حينما ي ض ع حبله على غاربه على عنقه ل ى ع آخر الظهر وارتفع بالغارب الكتف وما من من العنق هذا الذي تقدم من من يسمى بالغارب فكانه يريد أ ن يسرحها كما يسرح البعير استعملوا في الطلاق هذا اللفظ مجازا وكما قلنا المجاز كثير واستعمالاته ل ك ث ي ر ة هذا كنايه في الطلاق أ و كقوله لا أ ن د ه سربك أ ي لا أ ه ت م ب ش أ ن ك ل أ ن ه طلقها والند هو الزجر والسرب ا ل إ ب ل وما يرعى من المال الإبل وما يرعى. كل ما كل يرعى يرعى من أ م و ا ل الناس ثم سرب ف ا ل إ ن س ا ن حينما ينده ث ر ب ه أن يزجر إ ب ل ه حينما تكون ترعى اهتماما بشانها فهو يقولها لا أ ن د ه ث ر ب ك وطبعا هذه العبارات كما ترون م خ ت ل ف ة باختلاف البيئه ة الإنسان الذي الإبل يقول ن يرعى لزوجتي أ د ثربك ربما ربما ابن بهذه بهذه أبدا الكلمة وأظنكم يكون الكلمة فكل أما المدينة ما سمع سمع يتكلم لا إنسان قد بما يعرفه من بيئته ولذلك ذ ك ر هذه ا ل أ ل ف ا ظ باعتبار ا ل ب ي ئ ة ا ل م خ ت ل ف ة و أ م ا ا ل ت ر ب بكسر السين فهو ا ل ج م ا ع ة من ا ل ض ب ا ء والبقر أ و كقوله لها اعجبي أ ي ت ب ا ع د عني اعجبي عني غيبي عني كنايه الطلاق او كقوله لها اغربي أ ي عني أ و كقوله لها دعيني أ ي ت ر ك ي ن ي ل أ ن ه طلقها أ و كقوله لها ودعيني من الوداع فقوله لها هذا الكلام كنايه في الطلاق أ و كقوله لها لا ح ا ج ة لي فيك أ و كقوله لها ذوقي أ ي م ر ا ر ة الفراق أ و تزودي أ ي استعدي ب ا ل ل ح و ق ب أ ه ل ه او تقنعي و ا ت ك ر ي ل أ ن ه ا صارت م ح ر م ة علي بسبب الطلاق فلا يجوز لها أ ن تظهر أ م ا م ه وأنتم كما ترون أكثر ترون كما صاحب ا ل م س ن د امام النووي رحمه الله والشارح من عباره الكنايه, لأن الكناية كثيرة يريد أن, يقول لنا ان الكنايه ك ث ي ر ة يريد أ ن يقول لنا إ ن ا ل ك ن ا ي ة في الطلاق ك ث ي ر ة جدا كيف ضابط ا ل ك ن ا ي ة قال ضابط ا ل ك ن ا ي ة كل لفظ له اشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا ل أ ن ه كان استعمال عرفي أ و كان ا س ت ع م ا ل ش ر ع ي يختلف الوضع نعم كل كلمه لها, لها اشعار ت ج ل د ل ا ل ة ق ر ي ب ة على معنى الفراق هذا هو ضابط ا ل ك ن ا ي ة في الفاظ الطلاق وكما أ ن ن ا ر أ ي ن ا عبارات اختلف الفقهاء فيها هل هي ص ر ي ح ة أ م كنايه ة كذلك توجد عندنا عبارات اختلف ل توجد عبارات عندنا ا ف ق ا فيها ء هل هي من, خ... من قبيل ا ل ك ن ا ي ة في الطلاق أ م ليست من قبيل ا ل ك ن ا ي ة في الطلاق م ث ل الاعتاق لو أ ن الرجل قال لزوجته إ ن ه اعتقها و ن م ا نعلم أ ن الاعتاق إ ن م ا يكون للمملوك للعبيد فلو قال الرجل لزوجته إ ن ه اعتقها يعتبر هذا؟ هو ذ ا ه ليس من الصريح ل أ ن ن ا قلنا ر أ ي امام النووي و ر أ ي جمهور أ ص ح ا ب ن ا وهو المعتمد المختبئ في المذهب أ ن الصريح ة ما يكون إ ل ا ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ل ا ث ة وما يشتق منها ليس بصريح لكن هل هو ك ن ا ي ة لو قال الرجل ز و ج ت ه إ ن ه انها قالها إ معتقه أ و قالها اعتقتك هل يكون هذا ك ن ا ي ة في الطلاق قال و ا ل إ ع ت ا ق ك ن ا ي ة طلاق نعم ل ي ش ق لاشتراكهما في إ ز ا ل ة الملك ذاك يزيل ملكه عن الرجل وهذا يزيل ملكه عن البضع ف ا ل م ر أ ة ليست م م ل و ك ة ولكنه من حقه أ ن يستمتع بها ل أ ن ه ا زوجته فيزيل حقه عن هذا الملك مثل استمتاع فقوله لزوجته اعتقتك او لا ملك لي عليك ان وبه ا الطلاق طلقت و إ ل ا فلا قال وعكسه أ ي صريح الطلاق وكنايته ك ن ا ي ة اعتاق كما أ ن ل ف ظ ة الاعتاق استعملت ك ن ا ي ة في الطلاق كذلك أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة و ا ل ك ن ا ي ة تعتبر ك ن ا ي ة في الاعتاق فقوله لرقيقه واحد قال لرقيقه طلقتك أو طلقتك إ ذ ا كانت أ م ا أ و قالها أ ن ت خليه ة غنوى أو بذلك الاعتاق ل ا ق ا أنت برية ونوى بذلك الاعتاق ف إ ن ه يقع العبد ف أ ل ف ا ظ الاعتاق ك ن ا ي ة في الطلاق و أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة و ا ل ك ن ا ي ة ك ن ا ي ة في الاعتاق وكما أ ن ه مر معنا أ ل ف ا ظ م ش ت ر ك ة ما بين الطلاق وغيره كذلك توجد عندنا أ ل ف ا ظ م ش ت ر ك ة ما بين الطلاق وما بين غيره كالظهار مثلا ل أ ن المطلق يحرم زوجته علي ه و ا ل ب ظ ا ه ر من زوجته الذي يقول لزوجته إ ن ه ا عليه كظهر أ م ه يحرم أيضا زوجته علي ه فهل يعتبر الطلاق كنايه ة ظ ا ر وهل يعتبر كناية طلاق قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وليس ولا وين الطلاق الظهار طلاق كناية كناية ظهار ولا كناية فلاق. قال اشتركا في إ ف ا د ة التحريم ل أ ن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن هذا مشروع هذا موجود وهذا موجود وهذا ل و ك ل م ة يمكننا أن ن س ت ع م ل ه ان فيه فما ع نستعملها ه لها إنها ا حينما طالق أي يقول في الطلاق. إذن لا داعي الطلاق لا ا ا ل ل إذن ع ت م فيه ا ل ظ ا الظهار ر الظهار وكذلك كلمة تستعمل في、الزهار. يمكن أ ن تنفذ فيه فلا داعي لاستعمالها ب الطلاق وهذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل ق ا ئ ل ة ما كان صريحا في بابه مثل ا ل ظ ه ا ر والطلاق ووجد نفاذا في موضوعه اي يمكن أ ن نستعمله فيما وضع له لا يكون كنايه ة في ي غ ر ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية موضوعه ووجد يكون في في غيره ولو قال لزوجته قال لها أ ن ت علي حرام أ و قال لها حرمتك قال ه انت أ علي حرام أ و قال لها حرمتك هذه ك ل م ة م ش ت ر ك ة يحتمل أ ن يكون قد أ ر ا د بها الطلاق كما مر معنا قبل قليل فيما لو قال حلال الله علي حرام فلو قال لها حرام حرمتك أو أنت علي حرام هل يريد بذلك الطلاق وممكن أ م يريد بذلك الظهار ل أ ن المظاهر ة أ ن يحرم الرجل زوجته على نفسه ك أ ن يقول انت علي كفار أ م ي أ ي كما أ ن أ م ي حرام علي كذلك أ ن ت حرام علي ه ل و قال لزوجته أ ن ت علي حرام أ و قال حرمتك هل يقع طلاقا ام يقع ظ ه ا ر ا قال إ ن والطلاق وقع طلاقا و إ ن نوى الظهار وقع ظهارا قال ا ل إ م ا م النووي ولو قال أ ن ت علي حرام أ و حرمتك ونوى طلاقا أ و ظهارا حصل ما ن و ى لماذا ل أ ن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أ ن يكنى به عن الحرام وهذا لا اشكال فيه ولكنه لو نواهما معا قال لها هي عليه حرام ونوى بذلك الطلاق والظهار نواهما معا قال النووي رحمه الله تخير بعد أ ن قال لها هذه ا ل ك ل م ة ونوى بذلك الطلاق ونوى بذلك الظهار يتخير وثبت م خ ت ا ر ه منهما ويستحيل أ ن يثبتا جميعا ليش لماذا لا يكون طلاقا و ظ ه ا ر ا في آ ن واحد ونفرض عليه أ ن يختار واحدا منهما قال ل أ ن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه فلا يمكن اجتماعهما الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وله أ ح ك ا م خ ا ص ة به ولذلك يجب عليه أ ن يتخير واحدا منهما وما يختاره يقع على زوجته هذا فيما إذا نوى بقوله هي عليه إذا فيما حرام نوى الطلاق نوى نوى أو نوى او ر أ م ا إذا نوى تحريم ي ع ن ه ا أي أن ع ي ن ه ا م ح ر م تحريم ة عليه أو نوى فكيف ر تحريم ج ه وقتها ه ا قال أو نوى ذ قال هكذا ا قال وقفها قال لا قطر على ل محرم تحرموا ه الله سبحانه حرمها عليه لأن وتعالى ما ك يحرم ف ي ما أ ح ل الله هذه ا م ر أ ة يجوز له نكاحها ي ج و ز له و ق ئ ه ا فحينما يقول إ ن عينها م ح ر م ة عليه كما حرمت كثير من ا ل أ ع ي ا ن هذا الكلام ليس بصحيح ليس مقبولا وبناء على ذلك وما أ ر ا د لا طلاقا ولا أ ر ا د اظهارا و ك أ ن ه أ ر ا د أ ن يحدث شيئا جديدا في هذا الدين يريد أ ن يقول إ ن عينها م ح ر م ة عليه قال لا تحرم عليه عينها لما روى النسائي أ ن رجلا س أ ل ابن عباس رضي الله عنهما قال إ ن ي جعلت ا م ر أ ت ي علي حراما فقال ه عبد الله بن عباس ك ذ ب ليست عليك بحرام ثم ق ر أ قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ما يجوز لإنسان أن يحرم يجوز يحل يعمل في ما الله ما لإنسان حلال الله كما لا يجوز لإنسان أن يحل حرام الله ماذا يعمل في هذه الحالة وقال هذا الكلام أحل أن أن هذه لم لك تحرم قال ولكن عليه كفارة, يمين. عليه كفاره يمين طيب هو ما ح ل ف يمينا كيف تجب عليه ك ف ا ر ة اليمين اذا ح ل ف بسم الله تعالى و بصفه من صفاته كما س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله تعالى في مباحث الايمان كيف تجب عليه كفارة اليمين؟ قال ما يجب عليه ك ف ا ر ة اليمين على معنى انه حلف يمينا وحلف ث بها يجب عليه مثل ك ا اليمين إذا قال الكلمة أراد ر حرم حرم حرم ة مثل على عين نفسه هذه زوجته زوجته أو وطأ بها ق و ل أمك علي ح ر م أي أ ر اي د ت ح ر م الوطأ قال يجب عليه مثل ك ف ا ر ة اليمين فإما أن يعتقه وإما أن يطعم عشرة وإما يطعم مساكين مساكين أن أن يكسب عشرة عشرة قال ولا يتوقف وجوب هذه ا ل ك ف ا ر ة على الوسط أ خ ذ ا من ق ص ة ماريا لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي حرام نزل قول الله تعالى يا أيها النبي أيمانكم أي أوجب عليكم لما ما الله الله كفارة أحل أوجب قوله لك إلى لكم تحلة تحرم فرض قد كفارة أيمانكم وليس ي ج ب ع ه أن اليمين يخرج ي كفارة ككفارة ل و مراد النووي رحمه الله بقوله عليه ك ف ا ر ة ي م ي ن أ ي أ ن ه حلف يمينا وحمس بها و إ ن م ا أ ر ا د أ ن ه تلزمه ك ف ا ر ة ك ك ف ا ر ة اليمين قال وكذلك لا تحرم عليه زوجته إ ن لم تكن له نيه ة قال إ ن ا حرام طلاقا عليه ولكنه لم ينوي طلاقا ولم ينو ظهارا تحريم عينا ما ن ر ج ش ي قال هذه ا ل ك ل م ة هكذا خرجت على لسانه بدون ن ي ة ما تطلق زوجته ولكن عليه ك ث ا ر ة ك ك ث ا ر ة اليمين هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ه فيما لو كان يوجد عندنا ا م ا ء و أ ن ا قلت لكم سابقا كل موضوع فيه كلام عن ا ل إ م ا م ما ن س ت ط ر د في ه ذكره نذكره باختصار و إ ن قاله أ ي أ ن ت علي حرام في أ م ت ه ونوى عتقا ثبت ل أ ن ه ك ن ا ي ة فيه أ و نوى طلاقا او ظ ه ا ر ا لغه اذ لا مجال له في ا ل أ م ه ل أ ن ا ل أ م ه لا تطلق ولا يظاهر منها ف إ ذ ا نوى به العتق ثبت واما إ ذ ا نوى بذلك طلاقا او ظ ه ا ر ا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة يقع ل أ ن ا ل ز و ج ة تطلق ويظاهر منها واما ا ل أ م ه فلا تطلق ولا يظاهر منها أ و نوى تحريم عينها كما م ر في ا ل ز و ج ة او لم ينوي شيئا نهائيا قال فك ا ل ز و ج ة فيما مر فلا تحرم عليه بذلك ويلزمه كفاره يمين في ح ا ل ة ن ي ة تحريم عينها اتفاقا وفي ح ا ل ة عدم ن ي ة اي شيء على الاصح عند اصحابنا حينما ذكر الامام النووي هذه الجزئية في قول ه في قول الرجل لزوجته انها عليه ح ر ا م ا س تفرز م س أ ل ة أ خ ر ى ق ر ي ب ة منها فقال ولو حرم الشخص ر غير ا ل أ ب ض ا ع كان قال هذا الثوب أ و قال هذا, الطعام أو هذا العبد ط ا هذا ا م أو ل ع حرام علي قال كل هذا له لا ك ف ا ر ة فيه هذا له ولم يجيب فيه ا ل ك ف ا ر ة ليش لماذا أ و ج ب ا ل ك ف ا ر ة في ا ل أ ب ض ا ع لقول الرجل زوجته إ ن ه ا علي حرام أ و ج ب ا ل ك ف ا ر ة و إ ذ ا قال هذا الثوب علي حرام ما أوجبوا ا فيه لانها ر ة قال ب خ ل ف الأبضاع لاختصاص الأبضاع ا ل ا حاله ت ي ط و ش د ة ق ب و ل الالفاظ ا ت ح ر ي م ل أ ن ه في ح ا ا ل ل أ ا ل ك ن ا ي ة عن طريق الطلاق هي قابله للتحريم و ج د ه ا جد وهزها جد الأمر فيها خطير بدليل ت أ ث ي ر الظهار فيها دون ا ل أ م و ا ل لو ظهر من ا م ر أ ت ه فانه تلزمه ا ل ك ف ا ر ة لو قال إ ن ه ا عليك علي ظهر أ م ه ويجب عليه قبل أ ن يمسها أ ن يكفر لكنه لو ظهر ا من مال يصير ماله عليه حرام ما يحرم عليه ماله وتلزمه فيه ان ل يتعلق ل ك ك ف ا هذا ما ا ر ة ب ا الآن ي ة نحن ت ي ن من ا ل ف ا الصريحة و م ا يتعلق ب ه وما خ ت ل فيه الفخاء ف من كونه ص ر ي ح ا ل ا ل ك ن ا ي ة وما خ ت ل ف ا ل ف ف ا ء ي ه هل هو ك ن ا ي ة او ليس ب ك ن ا ي ة ما هي الكنايه ة شرط الكنايه ان تكون م ق ت ر ن ة ب ا ل ن ي ة فاذا لم ينوي ايقاع الطلاق مع ا ل ك ن ا ي ة فان الطلاق لا يقع قال ايش شرط ن ي ة ا ل ك ن ا ي ة هكذا ينوي قال لا قال وشرط ن ي ة ا ل ك ن ا ي ة اقترانها بكل اللفظ ف إ ذ ا قال لزوجتي حبلك على غاربك يجب عليه أ ن يكون ناويا للطلاق من حين تلفظه بالحاء إ ل ى حين تلفظه بالكاف ب حبلك على غاربك ف إ ذ ا ع ذ ب ت عنه ا ل ن ي ة في جزء من أ ج ز ا ء تلفظه ف إ ن الطلاق لا يقع على ما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وشرط ت ب ع الرافعية به الإمام الرافعية في المحرر قال النووي في و نيه ا ل ك ن ا ي ة اقترانها بكل ا ل ل ف فلو قارنت أ و ل ه وعذبت قبل آ خ ر ه لم يقع الطلاق هذا ما قاله الإمام النووي في المحرر. وجرى عليه الإمام وقيل يكفي اقترانها بأوله الإمام النووي هناك قول بأنه يكفي اقترانها بأوله ما الإمام النووي سبعا للرافعي المحرر إمام البلطيني إمام النووي قال وقيل قول وجرى في يكفي يكفي مثل ن ي ة الوضوء يبفي اقترانها ب أ و ل ه ف إ ذ ا مثلا قال لزوجته أ ع ز ب ي في حين في الوقت الذي تلفظ فيه ب ا ل ه م ز ة كان ناويا للطلق قال يبفي ولو عذبت نيته بعد أ ن تلفظ ب ا ل ه م ز ة حينما تمم حروف الكنايه ة ما يضر قال يضر ذ ا مدام النية الضرورية متصحبا من تقترنت عرض أن يكون للنية بأول لفظ بأول ليس من ذاكرا لها إلى آخر حرب إلى قال وينسحب م الشيخ بعده ع ي الرافعي في ه ورجحه ا ل ر ح ا ل ص غ ر الشرح الكبير ترجيحه الحرمين وغيره الزركشي ونقل وصوبه عن من أصحابنا وصوبه الإمام الزركشي من الإمام في إمام ت م أ ر ي أ ص ح الشربيني ب ن ا ا ق وهو رجحه الذي ابن المقر قال ا ل ي خ ا ل ش وهو المعتمد أي المعتمد في الفتوى أ ن ه إ ذ ا نوى ايقاع الطلاق مع أ و ل تلفظه في ا ل ك ن ا ي ة ف إ ن الطلاق يقع ولا يشترط أ ن تكون ا ل ن ي ة م ت ح ض ر ة ط ي ل ة تلفظه ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة ف إ ذ ا كان ل ل ف ظ او كانت ا ل ن ي ة م ق ت ر ن ة ب أ ي جزء من أ ج ز ا ء اللفظ ب أ و ل ه أ و بوسطه أ و باخره ف إ ن ه ا تصح ويقع الطلاق هذا كله ب ا ل ن س ب ة للناطق لمن ينطق الفاظ الصريح والفاظ ا ل ك ن ا ي ة ب ن س ب ة ا ل إ ن س ا ن الذي يتكلم وينطق ولكن ما هو حكم الاخرس قال حكم الاخرس أ و ل ا إ ش ا ر ة ن ا ط ق إ ذ ا كان انسان ناطق إ ش ا ر ت ه بطلاق كان قالت له زوجته طلقني ف أ ش ا ر بيده عملها كانه أ ي ذ ب يدفعها قال طلقني فأشار له بإليه ي ي كأنه د بيده قال هذا لغو لا يقع به شيء ل أ ن ع د و ل ه عن ا ل ع ب ا ر ة إ ل ى ا ل إ ش ا ر ة يفهم أ ن ه غير قاصد الطلاق هذا الناطق إ ذ ا أ ش ا ر هذا عنده يستطيع التعبير فليعبر ا ل إ ش ا ر ة تعتبر ل غ ة و أ م ا ا ل أ خ ر س الاخرس ما يستطيع أ ن يتكلم قال ف إ ش ا ر ة ا ل أ خ ر س تعتبر كاللفظ عند الناطق المتكلم قال يعتد ب إ ش ا ر ة أ خ ر س في العقود كلها كالبيع والنفاح و ا ل ا ج ا ر ه والشراء وغير ذلك والحلول كالطلاق والعتق وما شابه هذا والخلع قال فان فهم طلاقه ب إ ش ا ر ت ه كل أ ح د كل واحد يفهم ر إشارته ى و ي أ ن ه يريد ط ل ا ق زوجته قال هذه إ ش ا ر ة تكون ص ر ي ح ة إ ذ ا كانت إ ش ا ر ت ه م ف ه م ة يفهمها كل احد وطبعا هذا يعني يعرف بالقرائن يجب ان تتكلم و كل واحد منا يفهم ما يريد يشير عفوا ويفهم كل واحد منا ما يريد فبعض ا ل ح ا ل ة يشير لكن ما يفهم ل إ ش ا ر ت ه إ ل ا بعض الناس قال ف إ ذ ا كانت إ ش ا ر ت ه م ف ه م ة لكل أ ح د فهي صريحه ة الطلاق وان اختص بفهم ه بفهم إ ش ا ر ت ه فطنون ما يفهمها الا بعض الناس ا ل أ ذ ك ي ا ء فهذه ك ن ا ي ة تعتبر إ ش ا ر ة ا خ ر ز في هذه الحاله ة ك ن ا ي ة ما يقع الطلاق بها إ الا ا حكم الناطق ت بالنيه ا م ا قال لو كتب ناطق طلاقا ولم ن و طلغو نوى لا إذا ما يعتد به الطلاق كتب ا ل في ا ل و ر ق ة إ ن زوجته م ط ل ق ة ونوى بذلك إ ي ق ا ع الطلاق ف ا ل أ ظ ه ر وقوعه قال ل أ ن ا ل ك ن ا ي ة طريق في ا ف ئ ا ل مراد وقد ا خ ت ر ن ت في ا ل ن ي ة و ل أ ن ا ل ك ت ا ب ة أ ح د خ ط ا ب ي ن خطاب م ا أ ن يكون باللفظ واما أ ن يكون ب ا ل ك ت ا ب ة فكما وقع باللفظ ف إ ن ه يقع ب ا ل ك ت ا ب ة ف إ ن كتب إ ل ى زوجته إ ذ ا بلغ ت ا ل ك ت ا ب كتب لزوجته ب ا ل ط ل ا ق وقال إ ذ ا بلغت كتابي ف أ ن ت طالق قال ف إ ن م ا تطلق ببلوغه ما دام في الطريق م د اعتبروا مطلقه و إ ن م ا ي ب د أ وقت الطلاق و ت ب د أ العده من س ا ع ة وصول الكتاب فان إ ن محى كله قبل وصوله لم تطلق ل أ ن ه ما وصلها كتاب الطلاق لم تطلق قال ولو بقي أثره بعد المحوي ولو بعد أثره و أ م ك ن ت قراءته طلقت و إ ن كتب إ ل ي ه ا إ ذ ا قرات أ ت ت ك ب ي ف أ ن طالق إذا قرأت كتابي ف أ ن ت طالق وهي ق ا ر ئ ة هي ت ق ر أ لكنها ما ق ر أ ت الكتاب ل ح د اما أ ن ه ا ق ر أ ت ه و إ م ا أ ن ه قرئ عليها ف إ ذ ا كتب لها إ ذ ا ق ر أ ت كتابي ف أ ن ت طالق وهي ق ا ر ئ ة ف ق ر أ ت ه طلقت لوجود المعلق علي ه وان قرا عليها ما قراته هي قرا عليها وقال لها اذا قرات كتابي فانت ط ا ل قارئه م ق أ وانما قرا عليها قال ما تطلق ا سمعت ولم تقرأ علي على لم تقرأ وبناء وإن قارئة يعلم هذا قال إ ذ ا ق ر أ ت كتابي ف أ ن ت ط ا ل ق ي ا ر ئ ة فقرئ عليها قال ص ل ق ا ل أ ن المراد بقوله إ ذ ا ق ر أ ت ك ت ا ب إ ذ ا علمت ما فيه ل أ ن ه يعلم أ ن ه ا ليست ق ا ر ئ ة وبناء على ذلك إ ذ ا قرئ عليها ف إ ن ه يقع الطلاق والله أ ع ل م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم في في لحظة ملاحظة هنا في إذا النية بالأول وبالأول هنا اقتران وصوبه انتحاب النية على الجميع الذي رجحه إمام الرافغي الله تعالى في الشرح ا رجحه رحمه على ل في غ ي ر ن ق ل الشرح ل في ا ك ي ي ر ر ت ج ح عن الزركشي إ م م ا ا وطوبه ل أ ن ا ل ن ي ة إ ذ ا اقترن في ا ل أ و ل يكفي لكن الذي رجحه ا ل إ م ا م ابن المقري وهو المعتمد المفتى به في المذاب أ ن ه يكفي اقترانها ب أ ي ج ز ئ ي ة أ و ب أ ي جزء من أ ج ز ا ء اللفظ بأي جزء من فكأن ما رجحه ا ل إ م ا م ابن ا ل م ق ر وهو المعتمد في المذهب أ و س ع مما قاله ا ل إ م ا م النووي واوسع مما قاله الإمام أو مما أو نقله ا ل إ م ا م الرافعي في شرحه الكبير وما توضع وصلى وعلى وصحبه وصلى محمد الضغير التي قلناها الله على سيدنا رجحه شرحه آله في للنقطة على